بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للدافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعود الملائكة والروح في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصدر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يستر حميم حميما تبصرونهم يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضانت زاعدا للشواد ذو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إِلَّا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في حق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 فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم باماناتهم وعهدهم ضاربون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال حزين أيطمع كل بهم منهم أن يدخل كَلَّا نعيم كلا مِمَّا خلقناهم مما يعلمون فلا أخذم برب المشارك والمغالب عَلَى لقادرون على أن نبدل خَيْرًا منهم. إنا لقادرون على أن يبدل خيرا منهم وما نحن بمسكوقين فذرهم يقودوا ويزعروا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأبداث سراعا كأنهم بلا نشد يوفقون خاسعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كان من الله